قد سمعوا من القدس الأنين فلابوا للجهاد مسلحين قد سمعوا من القدس الأنين فلابوا للجهاد مسلحين قنادهم لنصرتي فهب بعزم المتقين المؤمنين قد من القدس الأنين فلابوا للجهاد مسلحين قد سمعوا من القدس الأنين مسلحين قادة لنصرتي فهم بعزم المتقين المؤمنين رجال رعود لها دوين دوي جلجل بالجهاد مزمجرين رجال كالرعود لها دوين جلجل دوي بالجهاد مزمجرين فطراد بهم سيف صريم بضرب يمينه يهدي المنون فطراد بهم سيف صريم بضرب يمينه يجد المنون لقد من القدس الأنين أقلابوا للجهاد مسلحين لقد من القدس الأنين أقلابوا للجهاد مسلحين أقلابا لنسختي فهب بعزم المتقين المؤمنين وقالهم على الأقصى أمين ويفدي القدس والأقصى أمين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 فحدثوا فيهم يشفي الأنينا فقد سمعوا من القدس الأنينا أقلالوا للجهاد مسلحين فقد سمعوا من القدس الأنينا أقلالوا للجهاد مسلحين أقلالا لنصغتي فهبوا بعزم المتقين المؤمنين